نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا غير ممنون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 عِلٌّ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ إِنْ كَانَ ذَامِلٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سنسمه على الخرطوم كَمَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا, إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين انغدو على حدكم ان كنتم صارمين وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ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 قالوا يا ويلنا اننا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها اننا الى ربنا راغبون كذلك العذاب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 وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْ عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم وما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين